بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أنطي إليك من كتاب ربك لا مبدل دلال كلماته ولن تجد من دونه ملتخى واصبرنا سَكَمعَد الأز يزَ عُونَ رَدهُ ب ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا من ربكم فمن كالمهل يشوء الوجوه بئس <تصفيق> إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات Ən Bu تكئين فيها على لرائك نعم الثواب وحسنة مو və auprès Ilutan One point. Wakanda! a ذ خَلَ جََّ تَغُ وَهُو وَغَ مُل نَفسِ قَ مَا أظن أن Ağulun الذي خلقك من طين Oh E yeah. Əl و او قيل Why <laughs> are ولم تكن له فئة ينصر هناك الولاية لله أغرب لهم مثل الخياة الدني كَ أض الله عَ كُ شيءَ إمُ Və qətlənə bilər Kənanullah alə külli şə ونشرناهم فلم نغازل منهم أحدا وعرضوا على ربك لَكَمْ خَلَقْنَا كُم أَوْلَمْ تَعْلَمُوا بَلْ قَصَفَ النَّاقِلَ قَالُوا تُمُنَّ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَمْ أَلَمْ وَيَقُولُونَ إِنَّ إِلَٰهَنَا مَا لَهُ غَضَبٌ كِتَابٌ لَّا يُغَادِرُ صَغِ وإن قلنا بالملائم وَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِي Tən tən ما أشهدتهم خلق السماء تُ شوركَائ الذيينَ زَتُم فَذَم فَلَ يَس تججُ لَ وَنجَوًا النَّ فَينَ رَأل الموجِرمًَُا النارًَاثَظًا النُ أَن النَّ ُب مقه وََلَ م quando somos na وَيَسْتَوْفُونَ بِهِ مِنَ اللَّاءِ أَمْتِيهُمْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَمْ يَتِيَهُمُ الْعَذَابُ ق وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحظوا به الحق واتخذوا آياتي كَلْ غَنفرظُ وَخ مَْت لَأَخهُ بِمَا كَسَ ən qon